لا إ ل ع ه النابلسي للعلوم الاسلاميه ما س أ ل ك من ع ب د ك و ر س و ل ك م ح م د صلى الله ع ل ي ه وسلم و غ ع و ذ ب ك م ح ي ه ذات مضمون د صلى الله عليه س ل اجتماعي 「今日も」。 Merci à vous.